الحق بيدعي للحق الحق قول كلمة حق هتلاقي رجعلك حقك وتلاقي الحلم تحقات الصدق الوحده بينطاق وكلام الكد ما ينطاق وعملنا عباده وعطاق سبحانه يعطي ما شاء سبحانه تبارك في الحق